ولن نستميت في القتال ربنا ايدوا للنخيل استميتوا في القتال ربنا رب قدير وهو خير نصير استعدوا للنخيل استميتوا في القتال ربنا رب قدير وهو خير نصير لا تبالوا بالعبيت فجركم مجد تليت سوف نمضي كالأسود غائرين كود داشنا جيش الظيم قد شرب القآاندينين سجددًا في نليه وترااه ماكفين سجددًا في نيلهم وترااه ماكفين سعدوا للنفير استميتوا في القتال ربنا رب قدير وهو خير نصير يا مهاجر للرحيل هذه طريق الغابرين من بدل الذل الذي عاشوا عليه التائهين رب عيني ان ترى في لهم من المخلصين انهم نعمل وراء رجال حق ويقين انهم نعمل وراء رجال حق ويقين يستعدون للنخيب استميتوا في القتال ربنا رب قدير وهو خير نصير ديننا نادى بنا مليارنا نادى انفروا خاتلوا نازلوا كفرا برير كيلنا بلغ السبا صبرنا ولا مرير لن تطول المحنة سيفنا أمسى ظهير اليوم يشرق فجرنا صبحنا يبقى بصير استعدوا للنفير استميتوا في القتال ربنا رب قدير وهو خير نصير استعدوا للنفير استميتوا في القتال ربنا رب قدير وهو خير نصير أمتي فاستبشري هذا بيان المؤمنين ahdunawa wa'aduna an nakuna mujahidi